ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرار من كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره, فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 فَإِنْ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورائكم. والجاة طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفدون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أن تضعوا أسرحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا وَنَذِرُوا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمتم فانتهوا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء قوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا وإنسلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما ألاك الله ولا تكن للخائنين خطيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوان نتيما يستخفون من الناس وَلَا ولا مِنَ من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا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 لَا يَّكْتُبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْبِرْ طَغَيَ أَثَرُوا إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا أَن فَقَدِ احْتَمَلَ فَقَدِ احتمل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت صائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء